أين السبيل هل تراهم يدركون؟ إني تأملت الوراء ما ينشدون؟ ما ينشدون؟ غير الهناي غايتا هل يطلبون؟ لكنهم في فی سعیهم السبيل هل تراهم يدرکون یا سائلن اسمع حديثا لشجون إن ابتسمت الفقير لها شون تاتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط الشوак السنون تبدو كفجر قط و الليل الخاون إن ابتسامات الفقير لها شؤون فيها دعاء خالص تعلمون كم من كروب ردها كادت تكون فلنبذل الأموال نحن الرابحون جربتها وعشقتها من ذقها عرف سعادت ما تکون. اني تأملت الورام ماينشد. ماينشد. غير الهناي غايهن في سعادت يا تحيا، اين السبيل، هل تراهم يدركون، يا سائلن، يا سائلن، يا سائلن, يا سائلن, يا سائلن اسمع حديث ذو شجون، في ظلمة الليل انس نائمون، ضم الغطاءهم بدفن ينعمون.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 يا شيخ طه من دقا عرف السعادة متى تكون این السبیل هل تراؤم يدرکون یا سائلا اسمع حديث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 في ترديد نون. جربت ما، ما شقت ما. عرف السعادة ما تكون.